شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتفي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير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 ما يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد بصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فيطعهم ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحاجون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعد الله جميعا فينبئ بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض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 الله شيئا أولئك أصحاب النار فيها خالدون يوم يبعث الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم الكاذبون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 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخير وادون من حات الله ورسوله ولو كانوا أبا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 والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دونة بين الأغلياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوا وما ناكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المعاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبترون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون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 لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون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 لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته قاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون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 منات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقون ولا يسرقون ولا يذلن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بمُهترين يفترنهم بين أئلين وأرجلين ولا يعصينك بما عرفن فبايعن واستغفروه الله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 يريدون ليطلبون الله لأحْوَائِهِمْ وَاللَّهُ, والله مُتَمِّنُونِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ مِنْ أُدَى وَالَّذِينَ الْحَقِّ لِيُضِيرَوْنَ عَلَى الْذِّينَ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ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 ذلك الفوز العظيم واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا الله كما قال عيسى بن مريم كما قال عيسى بن مريم من الحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيّدنا الذين آمنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين.